في <تصفيق> حول الهوى شيء والحادي يحديه بأمينة يا ناكاتي همشي براوي na galaj sa'in za jri mudd al khata blee ali ufri im باصله ما احمل يشد لك كل ساعة ينزل لو يعد لك من يسد لك خايف على الح لنحجر لني يشراق يتبعها ويضم على صدر زينب من الهادة تنضرق ومخدها دماغ خذ هدم عمت يا عز ومالي هل انظر اقبالي يا عز ومالي هل انظر اقبالي يا بلوى ف يا عبو الوفاة ارتفع من عدها لوني ذكرت حي دربوها ذكرت الحور رمي لبني شلون بيها اشكر عوال في الزمان أيام حين كان صغير أخوها تحمل تافي حجر حدا والعقيلة يميت شور للصدر ضار جمع بالخادن ما راي قابل بعن جل تعلم بحالي عباس يا الغالي يلتعلم بحالي عباس يا الغالي وقلب بقى ya bushiya qalb baalan حسرتي بعد شرب لطفوق يتقطع عني انك هل يتشفوق لا ترحمك حيد وعنو ميا حبوي صادق قلب فطر يا مهجتي حسين قاتر سهمهم يخصف العين لكن تظل بالفاضل والله يعي ما بال عمد لفظ خوجبي لا في سماع اللي جبتني আদরে ইয়া বুলফা বিল ওয়া আল্লাহ ইনা বিল আমদ اللي جبتني غادر ياللي على الشاطئ قلبي لك شاطئ ياللي على الشاطئ قلبي لك شاطئ يا كافر ilay ya kafli صورى <تصفيق> اكواله رف الى الشاعر علي الصلاط